الشيخ هل الملائكة الذين على اليمين والشمال هل يعلمون ما في قلوبنا أم يشترط أن نتكلم به انظر السؤال طيب هل الملك الله عز وجل ماذا يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد بمعنى الرقيب يرقب ما تقول وعتيد يعد لكن هل الملائكة فعلا تعلم ما في صدورنا إن لم نتكلم به ما رأيكم زين عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا هم بالحسنة ولم يفعلها يعني ما زالت في صدره هم بالحسنة يعني ما زالت في صدره قال ولم يفعلها هو ما نطق بها ما فعلها كتبت له من الذي يكتبها إذا هذا بعضه العلم بهذا الحديث قالوا إذا الملائكة تعلم ما في صدورنا هذه مسألة مسألة أخرى الله عز وجل ماذا يقول وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين ماذا قال بعده يعلمون ما تفعلون ما قال ما تهمون قال ما تفعلون بعض العلم قال من هذه الآية تدل على أن الملك لا يعلم شيء مما في قلوبنا إلا إذا تفعلناه أو تكلمنا به والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز عن أمتي ما وقع ما حدثت بي أنفسهم أو أنفسها, أنفسها ما لم تكلم أو تعمل وجاء ما لم تتكلم أو تعمل إذن هل ملك يعلم أم لا يعلم؟ الآن عندنا القول الأول قالوا لا تعلم ما دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم من هم بالحسن ولم يفعل إذن تعلم الحديث الثاني قال يعلمون ما تقال تعالى يعلمون ما تفعلون إذن حتى تفعل إذن ما أين نذهب جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة اسمع الحديث فالملائكة تخرج الصحف التي كتبت من أجل هذا الرجل فعل كذا في يوم كذا ويوم, كذا ويوم كذا ويوم كذا ويوم كذا والرجل فرح والملائكة كتبت ما فعل يعني صلى في المسجد أعطى صدقة أعطى زكاة قام وحج قام وفعل كذا والرجل أمام رب العالمين فيقول الله عز وجل فعلت هذا من أجلي أم لفلان فيقول يا رب من أجلك ولأجلك ولوجهك فيقول الله عز وجل كذبت الله عز وجل يقول للعبد هذا كذبت بل فعلت هذا من أجل كذا الملائكه التي كتبت الملائكه التي كتبت ماذا تقول له لهذا العبد تقول له بعدا لك الا غير الله كنت تعمل الملائكه التي كتبت تقول له بعدا لك الا غير الله كنت تعمل هذا الحديث جعل أو أخرج الخلاف جعل أن أهل, العلم رحمه أهل العلم رحمه الله قال لا إذا الملك لا تعلم إلا تكلمنا أو فعلنا أما ما وقع في القلوب لا يعلمه إلا رب السماوات وهذه نعمة هذه نعمة عظيمة أن الذي في قلبك لا يعلمه إلا الله تخيل لو أن الناس تعلم ما في قلبك يعني هذه والله هذه يعني نعمة تستحق السجود سجود الشكر لله الحمد والمناه يعني تخيل لو أن الله عز وجل كلما أذنبت طبع الذنب على صدرك والناس اطلعت عليه فنعمة الستر لا تضاهى بنعمه بعد الإسلام قدمت لكم هذه الماده من موقع شبكه ملامح